موقع رياض القرآن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنت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 وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارَهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ مُنْذَرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقضع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يوشيكم نعاس أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به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 سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا سَنُؤْسَأْلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ اضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ رَأَيْتَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ جبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما أواه جهنم وما المصير